لآن القرآن, القرآن. أعوذ بالله أعوذ موسوعه ن الشيطان、الرجيم. إن الذين الغجيم ذ ك ب ا بآياتنا ا و ت ك ب ر ا ن ا ل ا تفتح لهم أ ب و ا ب ا ل س م ا ي للعلوم ا الاسلاميه ل ج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 ونادوا أ ص ح ا ب الجنه انسلام عليكم, أن عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا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 اهاؤلاء الذين أ ق س م ت م لا ينالهم الله برحمه أ د خ ل و ا ا ل ج ن ة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار أ اصحاب الجنه ة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله